لديك علقتني لا علقتني ليك علقتني لا هل تبشير في قلبي هل تبشير في دمي, دمي وشيلته La <tuspar> tesa بمنسى طول الليل عشان الخير يا اذا ما نظفنا على امر الغرم السا ابواب العشن خيرات تتدفق لها فترجالنا منين ما نظفنا بع على We'll be right